أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلي قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عباده العجل قال بئست الحالة التي خلفتموني يا قومي بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء ام الانتظار فاقدتم على عباده العجل ورمى الالواح من شده ما أصابه من الغضب والحزن وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه ببقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا يا ابن ام إن القوم حبسوني ضعيفا فاستذلوني واوشكوا أن يقتلوني فلا تعاقبني بعقوبة تسر اعدائي ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله ونخاطبه بي ابن امي يعني استعطافا باعتبار انهما كانا في بطن واحد قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين هذا السر حينما يموت الإنسان نقول رحمه الله وهذا السر في الحياة التي نعيشها فكل لحظة نعيشها فهي من رحمة الله قل أرأيتم إن اهلكني الله ومن معي أو رحمنا فكل لحظة نحياها هي من رحمة الله لأننا نستدر بها رحمة الله بالعمل الصالح قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 وكذلك نجزي المفترين هنا لما قال ابن عيين كل مبتدع يصيبه ذلة في الحياة الدنيا فقيله إنها قد نزلت في أصحاب العجل قال ما بعدها وكذلك نجزي المفترين فكل من افترى على الدين وابتدع يناله غضب وذلة إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم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 وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي إن ربك ايها الرسول من بعد هذه التوبه والرجوع من الشرك الى ومن المعاصي الى لغفور لهم بالستر والتجاوز رحيم بهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكن عن موسى الغضب وهدا أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب وهذه الألواح مشتمله على الهداية من الضلال وبيان الحق ومشتمله على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه وهنا لما قال ليت المساد قال ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن فالوحي هو رحمة الله تعالى لعباده فالمرء يستزيد من الوحي ويطبق حتى ينال رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخلتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه ليعتذروا الى ربهم مما فعله سفهاءهم من عباده العجل ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه فلما حضروا تجرؤوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا فأخذتهم الزلزال فصعقوا من هولها وهلكوا فتضرع موسى إلى ربه فقال يا رب لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم أتفلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به موسى من عبادة العجل فما قام به قومه من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء وتهدي من تشاء أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن اثم من فوائد هذه الآيات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 ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عمدة العجل عن ذلك التهرير من الغضب وسلطته على عقل الشخص ولذلك نسب الله له فعل السكوت كأنه هو الامر والناهي ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه فانظر إلى مقام موسى عند ربه وانظر خشيته